بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يصלוها فاصبروا أو لا تاصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما تجذون ما كون.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 كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا نَّذُوقُ فِيهَا وَلَا تَخْفِينُ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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِلٍ وَلَا مَجْنُونٍ ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامه بهذا ام هم قوم طغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 ربك امهن المسيطر ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ام لهم بنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مصقنون